اليوم مات النبي يا سيدنا انتضم بين اليوم على الحكمه الغرائانات على الحكمة والإحسان آهاتي على الحب والإيمان دمعاتي على فقد جذر الخير حناتي على فقد جذر الخير حناتي على المرتضى في الأمن على باس ما تناي والعاسي على المرتضى في الأمن على بسمة والعاسي على باس ما تناي والعاسي على ما اطلب الامن لك على ضرب في على ضرب دين في على المشرق على مشرق الرحماني في على مشرق الرحماني في الطور على والحوري على عمله في كل تقديري ظهور وإشراق بتدبيري ظهور وإشراق بتدبيري لو بكيت دهري مقرح الجفوري لو بكيت دهري مقرح الجفور فيه حتى يصدر خابض نيرا ما عسى يوازك دمعة السنينك التي تتركني صاحب أحزاء لو بكيت دهري مقرح الجفور فيه حتى يصدر الكابض نيرا معسى يوازك دمعة السنين التي تتركني صاحب أحزان لا يوضاها وابلو السماء من عنا كيت دهره مقرح الجفون فيه حتى يصدر الكابض نيرا ما عسى يوازك دمعة السنين التي تتركني طاحب أحزا لا يوضاها وابلو من عناها ملهابون لا يوضعها وابل السماء من عناها ملهب لتنعه لماذا ورسبوا لماذا ورسبوا غيروا هذا احببا يا لو تذكرون مغزا اسير فؤادي من محياها اسير فؤادي من محياها اسي على ما اسي الدنيا في دمعي ها في ذكراه لوائح تهي مهما بكى هذه المثكله دمع يجري لصاحب تاويله ليست هذه مصرع ابكي لها كانت الفا مره مقتولها مهما ابكي هذه المذتولا دمع يجري صاحبا انت وليها ليست هذه مصرع ابكي مرة مقتولا علي على خديها تحضرت سيول من جفنيها حواية تطول على خديها تحضرت سيول من جفنيها حواية تطول من اعماقي صفات رم مكتومه تطوى فيها نائح مسموما للاجيال تي احرف مكلمه حاء باء وسينه بن في اعماق لفاتير مكتوما تطوى فيها انائ حم مسموما في التي احرف حاء باء و زينب مرسوما حاء باء و رأت مولاها حبيبها يجوب نفس فيها مواطن الصعوب رأت مولاها حبيبها يجوب نفس فيها مواطن الصعوب مهلا مهلا أبي أبي تلقيني نحوَ الدُنيا خامًا غدًا يحميني مهلاً مهلاً أبي أبي تلقيني نحوَ الدُنيا خامًا غدًا يحميني قال اختار تكونا حماة لديني من ما امور في بها يجول نفس فيها مواطن الصعود رات مولا حبي بها نفس فيها مواطن الصعود مهلا مهلا قلبي اميت القني نحو الدنيا فمن غدا يحميني قال اختار هنا حماة ديني من ما امور الحال دال يوم عيناي أرجوهما في الله بأخراي إيهن إذا تبسطني ركني أرجوهما في ديني ودنياي إن يأمر دال يوم عيناي أرجوهما دال يوم عيناي كل بطال الأسود إنما ما كله في الفريد أدفع أخطار في يوم شديد ما بينما هم حزن وإقلاق ملء السماء أم لكم بأفواج مالدار فأي أنوار معراج قالوا علي البحر قد هات هذه ريح سوداء الغبار ومجت حزنا لغشا كل دار أرضها حادت عن خاط المسار أبكي رحي في الأرض مفقود أبكي زكيا للعدل موجود أبكي عليًا بالأفق مشهود أبكي سرطا لله الممدود أبكي رحي من في الأرض مفقود أبكي زكيا للعدل موجود أبكي عليًا بالأفق مشهود ابكي سرى صلى الله ممدود لم يزل يبدي انه كل نور خالق الدنيا قد دام الشروري راح مظلوما فيك